والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستجنين الشرفة وبعد اخوتي الكرام كنا نتكلم ونتحدث عن الأسواق المالية وتكلمنا على السندات والكلام على الكمبيالات وتكلمنا عن طريقة الخصم في الكنبيالة والحق أن نقول خلاصة القول في مسألة طريقة القاء الخصم هي بترجع على مسألة الكمبيالة نفسها كيف نوصفها توصيف شرعي كما قلنا هل هي وكالة وكفالة أو هي وكالة وكفالة أم هي سفتجة وسفتجة هل هي قرض أو ليست قرض ومباحث كثير جدا جدا جدا فقط من أجل تخريج وصف الكمبيالة وكلام بيع الكمبيالة لطرف في هذا الباب هل يجوز ولا ما يجوز هو الحق في حقيقة أمره دون أن نذهب بعيدا هو شراء دين يعني مسألة الخصم الكمبيالة ما هو إلا شراء دين فهو شراء, شراء دين فخلاصة في المسألة في حقيقتها هو مسألة شراء دين بالزيادة ويكون فيه على أساس أن القرض الذي جرى النافع فواربة حول ذلك حول ذلك فأكون فيها نسية يقولون السوت لا نسمعه ما أدري السلام عليكم أخواننا في الزوم سمعين ولا لا رد الله عنكم بس قولوا لي عشان نبدا ننتهي انا اتيت بخلاص يبقى السمعين يبقى هو الصوت واضح عبد الحكيم يقول صوت واضح ااااه صوت واضح الجميع يقول صوت واضح طيب وبعدين mm السلام عليكم خلنا في الزوم عشان نكتمل الصوت, الصوت واضح عندكم الصوت <تصفيق> واضح طيب الحمد لله خلاصة المسألة في طريقة الخصم للكمبيانة الحق أنها ستكون شراء دين وشراء الدين له صورتان له صورتان الصورة الأولى هو شراء الدين بالمال طبعا في زيادة في هذا الباب ويكون المال بزيادة أيضا فيكون النسيئة ويتخل فيها أيضا في مسألة الفضل فهو ربا لا محالة ربا لا محالة الصورة الثانية الصورة الجائزة قد يقال دين بعين لكن من طرف ثالث بايع دين بعين انه هو مثلا يأتي المصرف فيرى الكنبيالة فيشتريها بسيارة يعني يكون مثلا الكنبيالة ثمنها مليون فيقول له عندي سيارة السيارة وان كانت بسبعمائة الف انا ببيعها في كذا فيشتريها منهم، فهنا قد يصح لأنه باع الدين بعين، قد يصح لأنه باع الدين بعين، وباع الدين بالعين يجوز عند العلماء، وطبعا هذه مسألة أيضا خلافية بين العلماء والخلاف فيها مشهور، لكن الراجح أن باع الدين بعين تصح هذا التوصيف هو التوصيف الصحيح الذي يمكن أن يكون فيه تعامل البيع طلقة الخ... الخصم لي... ل. ال... الكنبيالة أو ال ال ال السند أو الشيك يبقى لنا كلام على أيضا الأسهم ال ال ال ال ال والسندات وسنوجز الكلام فيها أيضا لأننا نريد التوصيف الشرعي وأيضا مسألة الجواز وعدم الجواز ومسألة الخلاف الذي عنا بين المعاصرين في الكلام على السندات والأسهم بأس الشركات المساهمة المعاصرة وكثيرا منها الآن استقطبوا أموال الناس ي هذه الأبواب بالسندات والأسهم ومسألة الضمان البنكي أيضا نتكلم عنه زيادة في هذا الباب الشركات تنقسم إلى يعني لابد من مقدمة حتى نتكلم عن مسألة الأسهم لأناس تكون أسهم في شركات فلا بد أن تعلم الشركات كم شركة والشركات هذه وشاد الشركات وجوازها من الشرع تجوز أو لا تجوز تفاخر العلماء اختلاف العلماء في مثل هذه المسائل نعم تنقسم الشركات إلى قسمين ش شركة العنان وشركة المضاربة وشركة العنان والمضاربة كلاهما جائز وكل شركات المسامة تعتبر في باعتبار أصدقها فيما أستلع على الحلال كل شركة, شركة إذا أسست على الحلال فهي حلال وما أسترع حرام فهو حرام وما كان فيه اختلاط بين الحلال وبين الحرام لابد ينظر فيه فالشركات المسايمة شركات فيها حلال وفيها حرام فالشركات الكبيرة جدا التي حوت معاملات شرعية صحيحة واتفقت معاملتها مع أو عقودها مع الشرع وفيها شيء من الحرام فهذا نقول بأنه يعني قد يغتفر قد يغتفر وقد يكون يعني اسهم الحرام فيها قليل بالنسبة للحلال الذي فيها فقد تغتفر ويقال بجواز هذه الشركات لكن هناك شركات شركات وهميه كما في البورصه وفي غيرها وشركات أغلبها تتأسس على الحرام فهذه الشركات تكون شركات محرمه والتعامل معها محرم قال المصنف رحمه الله تعالى في مسائل الأسم والسندات وأيضاً كان الحور والكور على التوصيف الشرعي له. الأسم في اللغة مفرد سهم وهو النصيف الشيء. السهم في الشيء هو النصف فيه. يقول لي سهم في هذا البيت يعني لي ربع البيت نصي في البيت ربع البيت نص البيت. فالسهم أو مفرد الأسم السهم وهو النصف الشيء. اللهم أمين. اللهم آمين اللهم آمين أدراك علي وفي الاصطلاح هو سكن يمثل نصيبا عينيا هو سكن يمثل نصيبا عينيا أو نقديا من رأس المال في الاصطلاح هو سكن يمثل نصيبا عينيا أو نقديا من رأس المال أم المال الشركة قابل للتداول يعطي صاحبه حقوق خاصة يعطي صاحبه حقوقا خاصة بإذن في الاستلاح هو سكن يمثل نصيبا عينيا أو نقديا من رأس المال إنه الشركات الكبيرة بتطرح أسهمها في الأسواق ويبدأ من يشتري هذا السهم وهذا السهم يمثل نصيبا عينيا في الشركة أو نقديا من رأس مال الشركة وهو قابل التداول يعني البيع والشراء آمين جزيزيكم نخائم ومريم أحسن الله عليكم يعطي صاحبه يعطي صاحبه حقوقا خاصة يعطي صاحبه حقوقا خاصة نعم هذا حقك يا دكتور بيعطيه مزايا بأنه أصلا بيمتلك السهم ويعرضه في الأسواق يبيع ويشتري طبعا له ضابط مع مع الشركة المسائية في هذا الباب لأنه هناك وصايت يتدخلون أيضا لهم لهم ما لهم من استمصار على الوساط وهذا السهم يكتب باسمه وهذا السهم يكتب باسمه وبالقيمة. في أحد يتكلم، سامحوني. ماذا هذا التواصل؟ راس طيب. هذا السهم يكتب يكتب باسمه وبالقيمة أيضاً يكون باسمه أو لحامله. يعني إما يكون يعني على الإطلاق وإما يكون على التقييد باسم صاحب السهم. فصاحب السهم يأخذ السهم بعدما يصدر يعني تصدره الشركة. ويكون له الحق في التداول هنا بعدما بعد يكون السهم باسمه يكون له الحق في بيعه وشرائه وغير ذلك من المعاملات التي يحق له أن يتعامل بها وايضا قد نقول لو سهم ونقل سهم آخر يجوز التبادل في هذا الباب ينظر فيها في التوصيف الشرعي على أنه يجوز أيضا تبديله يعني يجوز تبديله وإذا مات صاحب السهم يحل محله وإلا لو قلنا السهم يكون على الإفهام فكن هنا أي ما يكون في المعاملات أنه يحصل له أن يأخذه ويتداول به هذا يكون من فضل الله جل في على التيسير له فإن كان باسمه يكون الثاني أخذ بالارث ويغير السهم باسمه حتى يصل عليه بعد ذلك مسألة البيع الشراء والتداول به والأسهم بتطرحها الشركة الكبيرة المساهمة تطرح هذه الأسهم بمعايير معينة سهم قد يصل إلى 100 سهم يصل إلى 500 بل سهم قد يصل إلى 50 ألف أو إلى, إلى, إلى, إلى ألف واحد فالمسألة على ما سمت وما طرحت الشركة المساهمة لأنه ممكن في بداية يعني تعلمون الشركات الكبيرة في البداية غير ما تكون قد يعني اكتسبت اسما كبيرا لمعا في الأسواق في البداية عندما تكون مجهولة ممكن تطرح السهم بمئة درهم ممكن تطرحه بألف أقصاها عندما يعلو سهمها وتعرف في الساحة وتكون في سماء التجارة يعني من أسماء اللامعة فإنه طبعا يعلو السهم جدا في هذا الباب اكتسبت اسما فتبيع السهم بأعلى إذا فالسهم هو في الشركة معلوم يعني يأخذ به صاحبه سكا إما باسمه وإما, وإما على الإجمال على الإبهام يعني ليصح به التداول في البيع والشراء والشركة التي يكون فيها السهم هي شركة المسالمة ويكتب في السهم بالسك يعني يكتب في السك قيمة السهم مائة ألف, خمسمائة الف مليون ويكون له هذا يكون له جزء من الشركة بهذا السهم الذي امتلكه فيكون له جزء محدود بقيمته المحدوده في هذه الشركة هي شركه المساهمه وهذه الشركات قد قد تكون هذه الشركات وهميه والشركات الوهميه هنا يبقى يكون التداول فيها تداول عملات حقا هذا البورصه تحوي الكثير من ذلك يكون التداول هنا السهم سهم وهمي ويكون التداول الحقيقي في البيع والشراء هو الصرف الصرف النقدي طبعا صرف بلا بلا, بلا شروط مطبقه سيكون الصرف بلا شروط مطبقه بحال من الاحوال والشركات كما قلنا قد قد, قد تكون شركات حقيقيه شركات صناعيه للمصانع للسيارات للالات للمكن شركات تجاريه تتاجر في الملابس تتاجر في الحصول المحاصيل الزراعيه أو أو, أو, أو او قل تكون شركات صناعيه تجارية المهم أنها شركات لها أعمال في السوق مطروحة ومعلومة إذا قلنا الذي يطرح الأسهم والذي يبيع هذه السكوك هي الشركات المساهمة فلا بد أن نعلم توصيف الشركة المساهمة توصيفها الشرع كيف وهل هذه الشركة بتداولها تكون صحيحة أو غير صحيحة منضبطة بضوابط الشرع أو ليست منضبطة بضوابط الشرع نقول أولا يعني الشركات المساهمة لابد أن نعلم هل تجوز أو لا يجوز السؤال عنها سؤال في التداول أسهمها شابيع والشراء هل الشرع يبيح في ذلك أو لا يبيح لابد أن ننظر بضوابط الفقه المعلومة وننظر في الشركات التي نقول بأن شركة المساهمة تقع وصفا دقيقا على هذه الشركات وكما قلت لكم قبل ذلك تأسيسا أول إخوانكم لن تجد صورة جديدة في الساحة إلا ولها صورة في القديم والعلم عند المتقدمين في هذا الباب الحق أن شائك المساهمة تتداول عند علمائنا بين شركتين مهمتيني وهي شركة العنان وشركة المضاربة لا لا تخرج على ذلك بحال من الأحوال قد نقول بأنها شركة عنان قد نقول بأنها شركة يعني شركة مضاربة قد نقول بأنها تكون خليطا من شركة عام شركة مضاربة هذا نفصله بإذن الله تعالى الصورة الأولى من شركة هي شركة العنان شركة مساهمة التي تطرح الأسهم في الأسواق هي شركة عنان والشركة العنان أنا أضع شخص أموالا كل واحد منهم له مال معلوم والرب يرجع عليهم على كل إنسان بقدر سهمه هذه شركة العنان التي هي متفق عليها بين الفقراء جميعا على صحتها وماجلس الإدارة غالبا هو الذي يكون يعني يكون شركة المساهمة إذن شركة العنان اللي هي شركه المساهمه حقا تكون صورتها صوره شركه المساهمه او قلت صوره شركه المساهمه هي شركه العنان وهي اشتراك كل شخص بمال معين معلوم وتكون الإدارة هي يعني تكون هذه الشركه ويكون هناك من اسهم بالمال ايضا ولا يكون معهم وممكن يعمل معهم في الاداره وممكن لا يعمل هذه صوره شركه المساهمه ان يكون مجلس الاداره نفسه له حصه من الاسهم مجلس إداره الذي وضع المال أصابتا والذي يفعل حس الأخرى من الأسهم يعملون مع مجلس الاداره في هذه صورة شركة الأعنان طبعا هناك ما اخذ عند الشافعيه في مسألة أن يكون المرء شريكا شريك مضاربا أو, أو أنه يكون شريكا ثم يأخذ على عمله مالا لكن الصحيح الراجح في هذا الباب أنه يكون شريكا ويأخذ على العمل مالا الصورة الثانية في هذا الباب أن يشترك أشخاص بأموالهم ويكون لكل منهم سهم محدد واخرون يعملون في هذا المال تجارة صناعة يحسنون الصناعة ففاسنعون ويبيعون يحسنون التجارة أي أن أشخاص معهم مال الجانب المادي الذين معهم المال وأشخاص آخرون يفقدون المال لكن هؤلاء الأشخاص يتقنون العمل في التجارة او في الصناعة فيأخذون مال هؤلاء ثم بعد ذلك يعملون فيه بنسبة أو بحصة مشتركة بينهم بنسبة مشاع وهذا شرط أجل في الصحة بنسبة مشاعة هذه تعتبر شركة المضاربة هذه هي شركة المضاربة عندنا شركة المساهمة قد تكون مساهمة بمال وآخرون يعملون في هذا المال على نسبة بينهم 40% 60% 70% حسب التراضي وإنما البيع عن تراض أو أن كل واحد منهم يعمل يضع مالا ويعمل ويكون لهم حصص من العمل وأيضا من الأسهم التي لهم وكلهم بسهم لو لو خمسة كل واحد دفع مئة ألف فتوزع الأرباح على الأسهم الخمسة ويكون لهم أيضا بعد إخراج العمل لأنهم إذا كانوا يعملون بها الخمسة يعني يعطون المال ويعملون هذه شركة العنان ولهم حصص على أعمالهم هذه الصورة الثانية يمكن نقول أنها شركة مساهمة الصورة الثالثة أنها شركة بين الشركتين هو التخبيب بين شركة المدرورة وشركة العنان وهي أن مجلس إدارة يعملون ولهم أيضا أسهم وآخرون دفعوا السمان ولا يعملون فأصبح الذين دفعوا الأموال دون أن يعملوا مضاربين في شركة المضاربة ومجلس إدارة الذين لهم الأسهم وشاركوا في العمل في شركة العنان أصبحت شركة العنان مضار ومضاربة يعني هم الآن يعملون ولهم أسهم يعملون وهذه شركة عنان فإذا الشركة نفسها لما لما أخذوا شركاء لا يعملون فقط يدفعون المال صارت شركة مضاربة والذين دفعوا المال وعملوا صارت شركة عنان وهذه الصورة اللي الشريك المضارب هذه الصورة اختلف فيها الفقهاء اللي صح أم لا لأن مجلس الإدارة يكون لهم حالتان الحالة الأولى رجل مساهم بالمال ويترك من يعمل له في ماله وبينهما نسبة معلومة الحالة الثانية أن هناك من دفع المال وعمل به يعني عمل مع الشركة له يد في العمل فتكون صوره الذين اسهموا بالمال دون العمل شركه مضاربه والربح بينهم على ما اتفق والثانيه تكون شركه عنان لانه الذي دفع وله اسهم يعمل في الاداره فهذا العامل الذي يعمل وله سهم له سهم مالي وله أيضا نصيب من العمل فله يكون راتبا معلوما إن شاء الله حاضر انتهي من الدرس واتواصل مع حضرتك في الزوارقات بإذن الله أن يكون له يعني راتب شهري كخمسة ألاف مثلا أو سمعة ألاف فتكون هذا هذه الراتب معلوم وله طبعا سهمه سهم المال فهذا لا شاء, لا شاء فيه ويكون شريكا مضاربا الحالة الثانية أن يكون له راتب شهري وعند ربح يخصص له مثلا بعض أسهم في المية غير السهم فإذا قيل له راتبك ألف ولك كل شهر بالمبيعات ثلاثة في المئة من مبيعات سهم أو خمسة في المئة هذا معناه أنه أدخله في الجهالة ويكون المسألة فيها غرر والغرر يمنع صحة التعاقد الغرر يمنع صحة التعاقد وهذه الشركة تكون صحيحة بغير مسألة السهم الذي يكون فيه شيء من الجهل والدلاء على صحة شركة العنان وما فيها خلاف قول الله تعالى فبعثوا أحدكم بوريخكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أذكى طعاما فلأتيكم برسق منه ويتبطف ولا شعران نبيكم أحدها فكل واحد منهم دفع مالا وقال اذهب واتينا بطعام فاشتركوا في المال ليشتري لهم طعاما وإن كان في هذا الدليل نظر لكن يستدلون به على على جواز الشركة وعندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا ثالث الشركين ما لم يكن أحدهم الآخر. هذا من أدلة على على الصحة. أنا ثالث الشركين ما لم يكن أحدهم أحدهم الآخر. فيبطل العقد بالخيانة ويبطل العقد أيضاً بالغرر أو ما فيه مخالفة للشرع فتكون الشركة أن شركة عناو شركة المدربة يكون فيها يعني الأصل التفصيل العام أن الأصل في في في المعاملات الحل ما لم على الحرمة وقد ورد من الصحابة من فعل ذلك ابن عمر وغيره وفيها أيضا توفر شرط الأمر الأصيل في البيع وهو قول الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراد منكم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراد. إنما البيع عن تراد. فنقول بأنه إذا كانت الشركة المساهمة هي شركة عنان فتجوز شركة مضاربه تجوز شركة الشريك المضارب شركة عنان مع مضاربه تجوز على الضابط الذي دوضناه شرعا فيكون لها الحظ الأوفر النصيب في قبول العمل وأن تكون الشركات هذه شركات جائزة قد يكون الأمر الآخر وعلى خلاف هذا فتكون الشركة غير جائزة سواء القرد التجاري نافع سواء الغرر الذي يلفها في بعض المعاملات أنواع الشركات الشركات المساهمة في الواقع الذي نعيشه لنرى هل تصح هذه الشركات وهل يصح التعامل معها وهل يصح الأسهم منها أنواع الشركات المساهمة المعاصرة شركات على أقسام ثلاثة شركات مساهمة وهذه الشركات ما تراها إلا تعمل في يعني الأمور التي تحل يعني تراها في غالب حالاتها أنها تتعامل ب أو تعمل في مكان حلالا نعم فتراها يعني تختص ببيع مثلا الأدوات الكهربائية تكون شركة ولها مصانع أيضا تصنع فيتصنع الأدوات الكهربائية عندها المراوح عندها الغازات عندها الثلاجات فهي تتاجر في ذلك وهي مختصة بهذا كشركات زانوسي وغير الشركات المشهورة في الواجهة التي نعيشها فنقول هذه وتطرح السما في الأسواق هذه حل نبيل هذه في الأمر التعامل على الحل ليس بيه شيء أو مثلا شركات التجارة جوة الأدوية عندنا أخ يعني جزال أخيانا فتح شركات كثيرة واخذ أموال كثيرة من الناس يعني بدون تسمية هو أصالة هذه الشركة لما انشاها ما أدري هل رجع لأحد من أهل العلم يعني حتى يعني يطمئن هو رجع لأحد لأ من أهل العلم في تأسيسها وتأصيلها وايضا في معاملتها هي شركة أدوية وشاشتى الأدوية هذه هي على الحل اصاله وعلى حاجة الناس لكن هذه الشركة فيها تعاملات أيضاً وفيها بعض الأدوية التي قد تدخل بدون بدون إذن وزارة الصحة مثلاً أو تدخل بدون إذن البلدية أو تدخل وهي محرمة لان فيها شيء من المخدرات التي يمكن أن تؤثر تأثيراً بالغاً على على المريض فهذه هذه الشركات إذا انضبطت بضبط الشرع والإدارة وهي إباحة ولي الأمر لها وأيضا أن يعني الجهات المختصة تقول يعني تضبط له ضوابط وتشترط له شروط ليست مجحفة ليست ظالمة ونادي شروط فيها مصلحة المريض فإنه إذا تكون هذه الشركات شركات على الحل والبل كشركات أيضا تجارة الطيران وهناك شركات أيضا هذه شركات شركات مثلا العملات شركات التجارة في العملة هذه شركات مساهمة ايضا لكن هذه الخطر فيها عظيم جدا مخاطرة بوضع المال في مثل هذا الخطر فيها عظيم جدا تو في الفاخر الدرس لنا التعامل في العملات له طريقان إن كانت, ان كانت من نفس الجنس فيكون التعامل هنا لو كان من نفس الجنس فلا بد من شرطين التماسل والتقابض في المجلس وان كان من غير الجنس يشترط فيه شرط واحد وهو في المجلس فيه شرط واحد وهو التقابض في المجلس فإن كانت وهذه الشركات أيضا لابد لها من شرط آخر وهو, وهو إذن, إذن البلدية وإذن ولي الأمر بذلك لأنه الذي علمه بأن مساله التجارة في العملة والبايع والشراء في العملة لابد من في من ولي الأمر على ما أفهم لو لم يكن كذلك فأحنا نقول لا يشترط هذا الشرط لكن يشترط فيه الشروط التي بانها حتى تكون شرط فإن كانت فهذه شركات مسامة حلال حل وبل لصاحبها فتضع فيه المال وأنت مرتاح البال أما الشركات الأخرى الثانية من أنواع الشركات شركات يبقى هذا هذه حلال محض على الدوام التي ضبطناها شركات حرام محض شركات مساهمة وهذه أكثرها في في في أوروبا في أمريكا شركات شركات, ش ش ش ش ش ش ش شركات لبيع القمار لبيع التأمين وبيع شركات التأمين والبوليصة التأمين وغير ذلك هذه شركات على المحض على الحرام المحض والتأمين حرام حتى لو قلت لي إن بعض المعاصرين قال بح بحله وبتهازه على بعض الضوابط لكن هذا هذا هذا, هذا الـ يعني الـ التأمين الصارخ لله تأمين على الحياة تأمين على تأمين على العيون تأمين على على القلب في التأمين في التأمين يقرب من 13 وجه لكن أنا سأقول الوجه الأول عشان نختصر انا أريد أن أنتهي أعظم أعظم الاوجه في تحريم التأمين هو بيع الأمان بيع الأمان داري بيع الأمان من الذي يملك الأمان؟ الذي يملك الأمان هو الله والأمر الثاني انا أمنت على السيارة الآن طيب إذا, إذا أصيبت السيارة بشيء فتتكلف الشركة طبعا بأنها تتكلف لو حتى السيارة انك انكنسلت إنكانتلت أو السيارة خاصة ما تصلح ستأتي له بنفس السيارة على نفس وطيرة السنة التي اشتراها عليها جديدة ب بشوكيها كما يقولون ويكون الرجل الذي دفع التأمين دفع البوليسة الأولى دفع مائة جنيه ويأتي بسيارة بمائة ألف جنيه بثلاث مائة جنيه هل استادي مقامرة؟ مقامرة ظاهرة إذا مرت السنة اسبر, اسبر تصور المسألة بعدين تكلم الآن دفع, دفع البوليس المطلوبة في العام وطبعا هذه مسألة موقتة بعام دفع ما يقرب من 50 ألف جنيه والسيارة لم يحدث فيها أي شيء ذهبت الخمسين أدراج الرياح لا شيء له هذا, هذه مقامرة محضة الآن الآن أترك المجال تتكلم تفضل باب التعاون على الخير إنه طيب ما إحنا إذا كان التعاون على الخير إذا كان, إذا كان التعاون على الخير باسمه التأمين, التأمين التعاوني طيب لو التكافل الاجتماعي هذا التعاوني مش التأمين التجاري التأمين التجاري حرام محد الذي صورت لك صوره أما التأمين التعاوني أن أفراد وضعوا مالا في صندوق مثلا وهذا الصندوق يعني يتداولون فيه بيعا وتجارة وكلما أصيب أحد بمصيبة سد له مصيبته من هذا الصندوق هذا يجوز، هذا تكافر اجتماعي، هذه من باب الهبة المصاب عليها، يجوز توصيف الشرع كذا، أما توصيف الأخرى هذه مقامرة، توصيف التأمين التجاري مقامرة، وبيع أمان، وفيها تغريب الناس العقد فيها تأ... العقود كلها تغريص، فكيف نقول بجوازها؟ فإذا عندنا التأمين لو احنا تكلمنا بقى على قسمته، التأمين تأمين تكافر تجمع... اجتماعي، تأمين تعوني، وتأمين تجاري. التأمين التجاري لا كلام فيه وينوارد فيه بعض الخلاف وخلاف ضعيف حرمته من ترتشر وجهه كما قلت لك التأمين التعاوني لا هذا من باب الهبة المساب عليها ده يعتبر اشتراك مجموعة مجموعة لمن يكلم فهم يدعون المال في الصندوق والصندوق يتنامى بتجارة على ما قالوا وهو في يد أمينة والذي في يد الأمينة يعطي يصد خلت من وقعت به المصيبة لا هذا, هذا تعاون عبر التقوة هذا جائز ليس فيه ثم شيء ففيه فارق من التأمين التكافري الاجتماعي التعاوني والتأمين التجاري هل تكلم بوقت شركة على التأمين التجاري هذا حرم محت شركة هذه الشركة تتضمن بناء البنوك فقط ما عندها إلا ذلك شركة البنوك تسميها كذا شركة البنوك والبنك لا يمكن أن يكون تجيرا البنك لا يمكن أن يكون تجيرا البنك غاية أمره أنه ممول. البنك غاية أمره هي انه ممول، فيعطي وياخذ هو وضع القدم على القدم، يأخذ المال من هنا قردا ويرد ويرده بزيادة بزيادة ضئيلة، ويعطيه قردا لزيت وياخذ منه زيادة عالية، فيحظى هو بالعلو وو المسكين الذي اقترض منه لأنه مضطر ويبقى في الوحل ينزل في الوحل ما يصعد منه. هو يأخذ الزيادة ويعطي ويعطي يعني كل يعطي نوتة يعطي القار أقل القليل للذي أعطاه المال قردا ويعطيه إياه وهو جالس وسيط في هذا الباب، فيكون في ذلك أنه أنه ممول، فالشركات التي تختص بشركات البنوك هذه حرام محض، هذه حرام محض، شركات لا تبيع للخمور تبيع كل أنواع الخمور. طبعا ما تقول لي بقى نحن نقول بان الخمره اذا كان من عصير فهو حرام اما ان كان من عصير من الشعير من البيت من العسل من التمر لا لا يحرم حتى يسكر فتقول لي الشركات دي بقى ننظر فيها بتبيع الكم الذي يسكر ولا لا كلام باطل كله كله مسكر خمر سواء اسكر كثير اسكر كله خمر كله خمر فإن كان يعني يبيع في الخمور فإنه يعني يبيع في الحرام فتكون, فتكون هذه الشركات شركات فيها الحرمة محضية الحرمة أو حتى نقول بي يبيعون عنبا ويبيعون, ويبيعون خمرا وأغلب البيع الخمر فيها شيء من الحل هذا أيضا نغلب الغالب يكون الحكم بإطلاق على الغالب فيحرم التعامل مع هذه الشركات لأنها شركات استباحت الحرام شركات تعمل في الحرام شركات تعمل في, في الحرام فيكون دخلها أصالة من الحرام فالأسهم التي تأخذ الأسهم التي تضع فيها من باب التعاونها اسم العدوان ومن باب أكل أموال الناس بالباطل أيضا هذه بالنسبة الشركات التي ينظر إليها الفقهاء في هذا الباب وتتكلمون عنها على الحل والحرمه هناك شركات أيضا لكنها يعني تخلط بين الحلال والحرام تتعامل شركات تتعامل تتعامل بالحل والحرمة شركات تبيع خمور وتبيع أيضا المعدات الهندسية أو شركات طيران وتبيع الخمور هذه لا حالتان هذه الشركات لا حالتان أو ثلاث أحوال الحالة الأولى أن يغلب أو الحالتان الحالة الأولى يغلب الحرام يعني تعاملها أكثر في الحرام فالغالب عليها الحرام وفيها الحل الحالة الثانية الأسئلة تكون بعد الدرس بعد الحالة الثانية هو أن يغلب الحلال ويكون فيها بعض الحرام يغلب الحلال ويكون فيها بعض الحرام فهذه ينظر فيها ويكون المقياس على الغالب ان كان الغالب الحل فيتعامل بها و تشترى اسهمها وينظر في الحرمه التي عندهم لكن لها تقدير يعني ما تعلو ما تعلو مثلا الحرمه الى في الميه ان كان الحرام فيها إلى 5% في في مثلا في هذه التقديرات كما قال علماء هنا يبقى تتداول الاسهم و وعند الربح يقدر هذا الحرام بتقدير معين بالاسهم 5% في في فيخرج من الرحله دي اخذها و خمسه يعني الفقراء إلى المستحقين ولا يقال, ولا يقال إن هذا من الحرام كيف الفقراء يأكلون منه هذا جهد ملكب والفقراء هم أولى الناس بذلك لكن لا يستخدم في بناء المساجد وفي غيرها فالفقراء في هذه الأزمنة هم أولى الناس بمثل هذه النسبة إن كان على ما وصفت إن كان على ما وصفت ومكان هناك يعني الحرمة لم تكن كبيرة في تعاملها ولو ضيقنا الواسع أو قلنا أنه لا يتداول ولا تشترى الأسهم إلا من شركات محض الحل فيها موجود معنى ذلك أننا لن نجد, لن نجد أحدا يتاجر ولن نجد أحدا يشتري أسهما بحال محوال وشركت هذه تبقى هكذا ونبقى ضيقنا على الناس تضيقا لا يعلم به إلا الله جل وعلا فإذا المسألة في هذه الحالة بننظر في الغالب فيه اذا كان الغالب الحل يبقى تتزاول الأسهم وتشترى لكن لا بد من معلومية النسبة التي يكون فيها تطهيرا لهذا المال تخرج وتخرج أهم ما تخرج عليه فقراء المساكين وهذه الأنواع من الشركات لا يمكن شركات المساهمة تخرج عنها لا يمكن شركات المساهمة تخرج عنها فمسألة الشركات المساهمة تكون بتعمل في الحلال المحض هذا لا غبار عليه وهذا واجب تداوله وواجب أيضا إعانة هذه الشركات لأن هذه الشركات تنتعش بها الاقتصاد هذه الشركات تنتعش بهذا الاقتصاد النوع الثاني هو الشركات التي تعمل في الحرام المحض وهذا ما في أي ما في عقل يعني يخالف أنها تحرم ويحرم التداول سومها ولا بد من تحذير الناس من هذه الشركات أما الشركة الثالثة وهي الشركة التي أقول أغلب الساحة فيها أغلب الساحة عليها وهي الشركات التي تضمنت حلالا وتضمنت حراما تكون شركات مثلا تبيع الحلال كما قلت تبيع الخضروات تبيع محاصيل الزراعية وقد وقد أيضا تبيع العنب لمن يعتصر خمرا وهي تعلم ذلك يقينا أو صناعة الزجاجات فتصنع الزجاجات مل... آ... و... و... و... وتتاجر بها تبعها لمن تستيقن أنه يملاها خمرا ويستخدم إلا ذلك أو قل شركات على الحل تبيع المعدات الصناعية لكنها أيضا تبني بنوكا فهذه اجتمع فيها الحلال والحر والحرمة الأسئلة نجيب عليها بعد الدرس نعم. فقالوا عما اختلف في ذلك على أقوال ثلاثة قالوا الشركات ما دامت دخلت فيها الحرمة فإنها ستتميع النسبة ولا نستطيع نميز فيحرم مطلقا تداول هذه الشركات أو طرح هذه الشركات. الثاني الجهاز مطلقًا والجهاز مطلقًا هنا. فيها أنه يعني يقول ولما تحجرون وسعا وتحجير الواسع سيرجع على الأمة بخسارة على الأقل خسارة كثير من الاقتصاد والأمة تحتاج إلى علوة الاقتصاد فأنتم تحجرون وسعا والكلام هذا وديه الكلام هذا وديه يعني الكلام بهذه الطريقة وديه وطبعا القول الثالث الذي أدين الله به هو القول الصحيح في هذا باب لا أحيده عنه وهو التفصيل في هذا الباب ومعنى التفصيل هو أن ينظر نسبة الحرام التفصيل في هذه المسألة هو النظر إلى نسبة الحرام ولكن يعني لكل دليل ومسألة الطرح فقهيا واجب علينا بالإنصاف إذا إذا قد بينا الخلاف يبقى علينا النسبة يعني نبين أدلت كل فريق الله عنكم جميعا انا اجيب ان شاء الله بعد الدرس أما اما الذين قالوا بالمنع مطلقا عندهم ايات يتمسكون بها يقولون هذه الشركات وان كان اصلها الحلال وتعمل في الحال لانها فتحت يعني فتحت على نفسها ابوابا لانها فتحت حراما باعت ال لمن يعتصروا خمرا باعت الخمر صريحة فتحت بنكا نعم عملت شركة تمويل على غرار تعاملات التعاملات البنكية تعاملت بالربا في هذا الربا يقولون هنا نقول يعني يعني هذه هذه المساله مساله فيها فيها فيها الحرب من الله جل وعلا لان الحرام إذا ظهر فانه ياتي على الحلال فيبعثره قال الله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل ربه وموكله وكاتبه وشهديه وأيضا قال الجزء الذي ينبت من ف فالنار أولى, أولى به وإذا قيل بنو سيحسب النسبة الضائلة هذه ويخرجها مالا فأقولون حتى لو قلتم بهذا وقلتم أنكم يعني تتصدقون بهذه النسبة أنتم تعاونتم على اسم العضوان أصالة تعاونتم على اسم العضوان وهذا فيه أيضا انتشار للربا وانتشار للحرام وتمكيد الحرام فاا فيرجع هنا أن الحاضر يقدم على المبيح أن الحاضر يقدم على المبيح وهذه قاعدة مهمة جدا في هذا الباب ودع ما يريبك إلى ملا ملا ما لا يريبك فقالوا إذا يغلب الحرام على هذه الشركات التي قد تضمنت بعض الحرام وهي أصلها من الحل. وعند النظر في المقاصد الشرعية لو هتحتاجون علينا مقاصد شرعية عند النظر في مقا مقاصد شرعية نقول هناك هناك مصالح. هذه مصالح هي المصالح التي فيها بيع الخمر على ما ذكر الظاهر الفعلاء. يسألونك عن الخمر المنسير قل فيما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهم فاذا يقولون الفساد في ذلك الحرام بأنه فيه حرب من الله وحرب الله لهوادة فيها لانتصار في حرب الله بحال من الأحوال والذين قالوا بجوز مطلقا هؤلاء استدلوا بكثير من الأمور منها أولا الأصل في المعاملات الحل وحل الله البيعاء وحرم الرباء فالأصف المعاملات الحل وعدم التضييخ على الناس مطلب شرعين رئيس لا سيما في المعاملات ووسعت الشريعة المعاملات كما على غرار ما ضيقت في العبادات لأن حاجة الناس ملحة وتبادل التعامل بين الناس أمر عظيم فلا يجوز بحال من الأحوال أن نقول بالحرمة مع وجود الحل من أجل بعض الحرمة لابد تغتفر ويؤمر ب بالتطهير لكنه لا لا لا يحرم ما كان حلالا لحاجة الناس إلى ذلك وأنت لو نظرت للقول الثاني قول وجهته أكثر من القول الأول لأن الناس في ضنق وفي شيء شدة ولا ولا علم بيع جل في فعله فهذا ننظر لهم بهذا بهذه العين فيكون الجواز مطلقا هذا الحق فيه أنه أقرب أقرب إلى, إلى, إلى الصحة من القول الأول الذي الذي قال بالحرمة الذي قال بالحرمة لا سيما مع مع مع أن الأصل عدم الحرمة عندنا تغليب للأصول العامة فإن من مقاصد الشريعة أن المصلحة إذا كانت أكثر من المفسدة تقدم المصلحة على المفسدة فمسألة النظر إلى مقاصد الشريعة بتحقيق المصالح وتكسيرها وتقليل و ونفي الم المفاسد وتقليلها هذا أمر جلل في هذا الباب فهم يقولون أن المصحة أكثر ولا يسير وأن الحرام يعتبر بالنسبة لكسرة الحلال يسير ولا يسير معفو عنه في القاعدة في القية ولأن تضيق ولأن, ولأن المنع سيصل الإنسان إلى التضييق والتضييق محله التيسير لأن الأمر إذا داق كما قال شفاعي الأمر إذا داق تسع وهذا قول حق بالصحة من القول الأول يبقى لنا كلام على الثاني في هذا الباب وهو القول الثالث الذي قال بالتفصيل قالوا نحن ننظره في الشركات المختلطة إذا كان الحرام أغلب غلبنا الحرام إذا كان الحرام أغلب نظرنا في نسبة الحرام إن كانت نسبة الحرام مرتفعة فلا لأنه تعاون على اسم العدوان وأنه أيضا سيمكن لأهل الضلال في هذا الباب وإن كانت نزلة الحرام قليلة 5% 7% كما قلنا فهذا يغتفر يسير يغتفر وتبقى الشركات لانتعاش الاقتصاد وفيها مصالح لكن يطهر المال بهذه النسبة لاخراج الفقراء من باب أننا في زمان يعلم الله بحاله استشرفين فسدك أننا نقول نغلب الحلال على الحرام وهذا القول أراه أنه من, أو من أوفق الأقوال وهو من أعظم الأقوال يعني نصيبا في الصحة وأيضا موافقة الأولين والمتقدمين وهذا قاله كثير من من انشغل بالاقتصاد الإسلامي من المعاصرين سيبقى لنا مسائل أخرى إن شاء الله تكون في المحاضرة القادمة لو في أي أسئلة تفضلوا ورزاكم الله كل خير أسئلة الإخوة في الفيس ومن يشارك معنا ستكون بعد المقدمة لأن طلبة الجمعة هم الأهم والمحاضرة لهم أسارة فالمجال لهم فاذا انتهوا ان شاء الله أحيل اتي على الاسئله هنا لو في اسئله عندكم تفضلوا الدكاتره ده دكتور ده حيني في في حيني على تحويل راتبك إلى البنك نعم أنا أعرف ذلك عليك طيب انا فهمت السؤال عليك عليك أن تسحبه فورا ولا تضع فيه شيئا فاضي الحبيب.أنت بيجبر لكن أنا سألت، أنا سألت أحد المخاضرين في دماء تجمع فقال إنه نجنا نجنا فتوى في بعض الطول في بعض الطول أنها أفاتها يعني أفتت، فأنه يأخذ هذا الربح ويقومو ربح علي ربه ويحصل بجروب به، من هذا المبدأ في هذا الواقع في ما أرى يعني.طيب أنا أقول أولا هو ليس له أن يضع المال في البنك يعني ليس له أن يتركه يعني. لأنهم خلاص بعدما نزل الراتب يأخذ أنا أفهم أفهم هو يسحبه لا يتركه لأنهم يستخدمونه قرضاً وإقتراضاً فاهمني طب إذا خشى على المال السؤال المطروح إذا خشى على المال والمال ممكن يضيع أقول يبقى في البنك ولا يأخذ الفوائد وين أخذها كما قال تاج الفتوى أن يعطيها للفقراء لكن هذا فيه ماخذ لتحتمله بقى المأخذ أنه في, حق في حقي أن صورته صورة آكل الربا أو موكل الربا الرب الرب. هذه صورته لو أخذ يبقى سيدخل تحت العموم لان الله آكل ربا وموكله وكاتبه وشاهديه لما أخذ أكل وإن كان لا يتملكه فالذين قالوا بأنه ليس بآكل ليس بآكل لهم نظرة بأن حقيقة الأمر أنه مش متملك أنه وكيل للنقل لانه لا يجوز لا يوصل المال لهم وهذا صحيح لا يجمع لا يجمع للمتعدي بين حلويني فيأخذ المال ويكون كأنه وكيل عن الفقراء في القبض ويعطيها للفك... لل... للفقير ويكون بذلك خارج من ال... يعني في هذا الباب فله أن يأخذ الفوائد ويعطيها للفقراء لكن لا يحتسب أجل أنه متصدق هو فقط كان وكيلا للقبض يعطيها للفقراء لأننا لا نجمع لهم أو للبنك بين حلويني نعم يعني أنت توافق على أنا موافق على ذلك إن كان الرجل لم يسحب المال وخشي على ماله ووضعه من أجل أنه يخشى بضياعه لكن الأصل أنه يجب أن يسحبه ما يترك فيه شيء النذر يسير حتى ما يغلقوه عليه لكن إن خشي على ماله وخشي على أنه يضيع له أن يتركه ويفعل ما قلناه نعم. شكرا تحت أمرك هل هناك اسئله طيب أستاذي من حضراتكم بها هنا لأننا عندنا محضرات في فيس الآن يا للسنن فسامحونا نسال الله إلى الفعلاء يشكر لكم هل هناك اسئله أنا ما رأيت رضي الله عنكم أحسن الله عليكم ورفع الله مقامكم جيد اللهم اجعل كل صالحا ولا رد خالص ولا تجعل له فيها شيئا لا إهلانت. استغفرك لكم فضلكم سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد الله لا استغفرك السلام عليكم ورحمه